ألفية تفسير غريب القرآن نظم الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله الحمد لله أتم الحمد على آياد عاظمت عن عد وبعد فالعبدون واين نظم غريب الفاظ القران عامه ما جمع ابي حيانا دب ترتيب احرف الهجاء وهذبه لكنه معتابر الثواني وما اتى من الحروف تانيا فاخترت ترتيبا على الحروف في أثاني والثاليف في, في التأليف وربما زدت لحاجة دعت مميزا بقلت غالبا أتت وأذكر الحرف بنص المنزلي وربما أشرت إن لم يسهلي وربما أذكر منه كالمة عند أصولها لذاكلت لازم تورات التراث قرن واتسق متاك ألاشية الست اتفق وقعها في الواو قوله هل في اللام الاتباع أصل الكلم وأرتجل نفع به في عاجل واجل والله ذخر الأميل حرف الهمزة. أبا هو المرعى للأنعام في فردي أبابي لا خلاف نقت في إباولون أو إبيلون أو إبالت تلك جماعات لها تفريقة آتوا أيعطوا أثاثا أولا على فرأ بمعنى فضلا أثارة بقية عمن تؤفير أثله وكطر فأشف تأثيم للإثم أجاج اشتد ملوحة مر المذاق جدا تأجرني تكون لي أجيرا أجلت أخرت لنا تأخيرا همزوه الله أحد قد أبدلا من لفظ واحدا كما قد نوقلا لا مثل ما جاء أحد فالأصل الهمز واخصص من لديه عقلوا إدا عظيما فأذنوا أي فاعلموا تأذن أي أعلم وهو أعلموا إلا أذن وهو الذي يغتم به وما يكره إذ يلموه الإربة الحاجات والأراء وحيدها أريكة وذالك. أسرة تحت الحجال وائرم هو ابن سام وأبو أو بلدة آزاره أعانا ومنه أزري وتأزهم عنا تدفعهم وما دنا قد آزفا وأسرهم أي خلقهم يا آسفا يا حزنا وآسفون أحزن قلت وأرضبوه نختار أحسن وإن تغيّرت صافاً ماء فآسٍ أسواتٌ قت داء آس أي أحزنا وإصر العهد فثقل والآصال ما يمتد من العصر للليل وأف الله كما أي وهو اسم فعل أولما فيها لغات نسوأ الكذب أفيك أي صريف عنه وقلب مؤتفكات مدن قوم لوط أفال أي غابا السقوط وما ألتناهم نقصنا ونقل لاتا يليت وألاتهم تقل أليم نيم أليم نوذ آلم كمثل شعر عير ذو حكم إلا هو الله أو القرابة أو عهد نوح حلف خلاف ثابت ألا أين عامه والواحد قل ين إلَن خلاف وارد وظرف عين وانخفاض فسَهُ أمْتَن وَإِمْرَن عَاجِباً وَاتَامِرُ يَاتَامِرُ كله من آمرا وفي أمرنا متر فيها كافرا كذاك أمرنا ورجح أمروا بطاعة ففاسقوا فدمروا الأمة الملات والجماعة والحين أتباع النبي القامة والجامع الخير ومن قد انفرد الدين لا يشريكه فيه أحد آمين قاصدين والمي مشجد لبي إمام أي طريق قيد معنى إماما تابع بإمامهم قيل كتابهم وقيل دينهم آمان أي صداق ما قد ذكر آمانة أمن وآن آنستم علمتم أناسي الواحد الإنسي كالكراسي جمع لكرسي وذاك واحد الإنس للإنسان هذا الواحد من الأناسين ولكن قولي باء النون يا أنوال هذا ذاهبا أنيفا الساعات لِلَّنَامِ لِلْخَلْقِ وَإِنَّهُ أي بُلُوغًا وَقُتْهِ وَعَيْنٌ آنِيَة أَيْ حَرُّهَا انْتَهَا وَلَيْسَتْ حَامِيَة آلا أَيَّ سَاعَتِهِ وَالْوَاحِدُ إِنَّنْ إِن يُنَنَنَ خِلَافٌ وَارِدُ وَأُنْوِي بِسَبِّحِ مُؤَوَّلُ أَوَّلُ أَوْابُ رجع يؤودوا يثقلوا أواه للدعاء فدعوا وبرعوا وحوكي التأوه وآل فرعون فقومه الآلف من واوينوها إن كذا فيه اختلف والأول القول الأصح دل تصغيره بقولهم أويلا آوى آوين اقصرهما ضمنا بالمد جآويناه ما ضمنا أيدي هو القوات أيدناه أياده المراد قويناه الأيكة الغيظات تجمع الشجر لفظ الآيام جمع أي من ذكر كان أونفا وهو من لا زوج له وآية من القرآن منزله وَيَكَلامٌ مُتَّصِلٌ لِلآخِرِ وَآيَةٌ جَمَاعَةٌ فَاسْتَبْصِرِ حَرْفُ الباء بِشِدَّةِ البَأْسَ وَبَأْسٌ فَسَوَّمَ من, مِنْ عاقِبٍ فَالأَبْتَغُوا تَبَتَّلَ انْقَطَعَ إِلَيْهِ الْبَثُّ هُوَ أشد الْحُزْنِ إِذْ يَبُثُّ إن باجست إن فاجرت بحيرتي أي قد ناتجت لخمستي أبطون خميسها أنثى بحر أذونها شقت وحلت للذكر لا للنساء لا بنا ولحمة فإن تمتحلت لهن وحيث كان ذاكرا النؤ لهن والرجال منه الأكل البخس نقص باخع ايقات وباد امرئ بهمز أول وان يكن بدي بالياء موضع فظاهر بدار نيمسار وبد علي بد عن بدي مخ والبدن للنذري وللأضحى وضع لكل منحور جزور بادنه وحيدها ومن يكون مسكنه بادية فالباد لا تبذري تبذير نيلة سأرفا فتفقري بارئكم وخالق كم من بارأ بريئة خلق ومن قد قرأ بترك همز فالبرت تراب أو خفي فهمزه ما ليني حكوا براءة من شيء للخروج وبالحصون فسرت بروج ذات البروج أي منازل القمر والشمس أي كواكب اثنتا عشر ولا تبرجنا بإبراز الحلاء لن أبرح الأرض أزول قلت ولا لا أبراح لا أزال بردا هو النوم هنا يقال منع برد برد ذا والبرو الدين والبرزاق فهو القبر وبارز أي ظاهر وبارقا شقا شخص من بريق بارق تبارك الذي من اسم الباركة إذا نمى وزاد فهو بارك وَأَبْرَمُوا بأحكم قَدْ فسره وبازغا أي طالعا وباسره من التكره وبسطة بساعة قد فسرت وأبسنوا أي أسلموا للهالكة تبس ميل صوت يبدي ضاحكة التي تسر من خبر فباصرت به رأته بالنظر بصائر الحجج على بصيرتي يقين في بضع من الفلاثة لتسعة والبطش مثل البطشة كلاهما أخذن بوصف شدتي ثم بعثناهم آيح يا إن توشرت واستخرجت كبحثرت وباعدت بالكسر بعدا هالكت وباعدت بالضم ضد قاربت بعلن أراد صانما بولة أزواجهن بغتة أي فجأة تبغاتهم تفجاؤهم على البغاء عزنا وبيت رفع بغى بغي نيفاجيرة وبكة باطين وقيل الكعبة ومبلسون يائسون والبلاء مشتارك بين الخطوطين الابتلاق ونعمت وما كره بنانة أصابع وحيدها بنانة بهيت بالضم وفتح انقطع بهيج الحسان جل ما وصنع بالالتعان والدعان وعنب تاهلوا معنى التي لا تعقلوا من حيوان ثم باء صارف وباء في الشر فحسب يعرفوا بواءكم أنزالكم وبورا هل كابوار أيها لكن يدرى بؤس هو الفقر وسوء الحال بي أي قدار في الليالي وبيع لبيعة النصارى جمع بكسر الباء لا يمارى وبينكم أي وصلكم للصاد وهو الفراق عدد من الأضداد حرف التاء تبت بابا خاسرت خسارا وبالهلاك فسروا تبارا يتبروا يخربوا تبرنا تتبيرا التخسير في ذا المعنى وتبع اسم وتبيعا تابعا تباعا الوحيد منه التابع تخذت معناه تخذمت أربه فقر وأترابا هي المقتاربا ولدن سنا واحدا وأتعرفوا أين عيم تاسن عفا ريت لفوا تفاثهم تضيفهم من الدرا وتلهو حراكه وما وهن يتلونه يتابعونه على قول وقيل يقرؤون من تلا متابين التوبات فارجعوا اندمعنا يتيهون يحارون عالم حرف الثاء ليثبتوك يحبسوك أثبته حباسه ومن نفى حراكته من راضه فمثبت ثبورا أي الهلاك مهلك مثبورا ثباطهم حباسهم ثباتي جماعة لكن بتفرقاتي والواحد الثبات ثجاجا فله تدفق أثخنتموهم أولا أكثرتم القتلا بهم ويثخن في الأرض أن يغليبهم كنا على كافرها وأيوبالغ في قتله عداؤه قد لم بالغ يثريب أرض ثم في ناحية منها مدينة نبي رحمة تثريب تعيراب ذا كف السراء وبالندي من تراب نفر ثرا ثعبانون الحياة فيها عظام فاقبون المضي فقتمهم ظفرتم الثقلتم اخلدتم كذا تفقلتم وثلةهم جماعة فمودن القبيلة من ثامد الماء وفيه قلة وثمر ب المال وفتحتين اسم لجمع قالوا وحيدة من ذا الأخير ثامرة مثناء اثنين وذي مكررة ثاني عطفه المراد عادل جانبه عن الصواب مائل مثوبة أي الثواب ثوب أثار الأرض أي أن تقلما زراعة أثارن أي تستخرج ثاويا المقيم لا يعرج حرف الجيم وتجأرون رفع صوت بالدعاء الجبأي ركية ما صونعا بالطي إن تطواف بئر تعهد الجبت من دون الإله يعبد وقيل ذاك السحر معنى جبار بقاف نيم سلط وقه ها جبلا هو الخلق وتجبى تجمع وكالجواب أي حياض تصنع أجتثت استؤصيلة ضم ثانية وجافمين واجفيا جافية أيباركون للركب إذ وحيد لجدا في القبور جادثوا جداد للخطوط huwak oh, wow. الطرائق الواحد الجدات فيما حققوا عظامة تأويل جد ربنا جدارا الحائط حائط البناء جذاذا الفتات لا واحد له جمع جذيذ إن كسرت أوله وجذوة أي قطعة من الحطب غليظة وانحق النار ما فيها لهم جرحكم كسبتم الجوارح هي الكواسب الصوائل تجرح والجروز الأرض التي لا تنبت غليظة وهي بها يبوسة جروف الذي إذا السين حطم يجراف من أودية ولا جرم فقيل لا رد وباقيها كسب وقيل معنى كلها حقا وجب والمجرم المذنب يجرمنكم أن يكسبنكم ويحملنكم وجمع في الجارية الجواري أي سوفن تجري على البحار الجزية الخرج على الذم. تجزى بتقضى وبتغني أولي تجسسوا أي تبحث الجفاء أي زابد تراه يعلو الماء ثم الجلابيب الملاحف الستر أجلب أي جمع وتجلى أي ظهر ولا يجليها بألا يظهر ويجمحون يسرعون زمرا الفارس الجموح لا يرده شيء وجمًّا أي كثيرًا عده عن جنوب بعد وجار جنوب هو القريب جنوبًا أي أجنب من الجنابة جناح إثم وجانح مال كذا في جان فَأَيْمَيْلَ الْتَجَانُ فُوَفَعِيلُهُ الْمَائِلُ فَهُوَ يَجْنِفُ أَجْنَةٌ جَمَعُ جَانِينَ جُنَّةٍ بالضم ترس و بكسر جنة الجن والجنون أما الجنة بالفتح فالبستان جان إن مشدد جنس من الحيات وواحد للجن أي ضيات جنا مضعفا فعلى مثل قبض ما يجتنى أما جنيا فالغضب وجهد وسعهم والطاقة والجهد بالفتح والمشقة وجهرة عانوا به علانية جهازهم ما يصلح الحالة جابوا بمعنى قاطع الجود جبل جاسو هو العيث كذا جاسقة أ جاءها أي جابها والهمزة كالباء في جابها تعدية وقيل بل ألجأها واستبعدي وجيدها أي عنقها في ما سدي حرف الحاء ويحبرون أن يسرون بما أوتوا حبورا أي سرورا غونما وحابطت أي باطلت ذات الحبك طرائق لد السماء تحتك من آثر الغيوم ثم الواحدة حبيكة حباك أيضا واردة بحبل العهد وحد جقا صدا حجاج للسنين حجر واردا للعقل والحرام مع فمود المخزين بالبوار وحادب أي ناشز مرتافع معنا أحاديث على ما يسمع من سال في الأخبار أي في الشر وحيد ها أحدوثة للخير وحد أي حراب عاد شارد تلك حدود الله أي ما حددا أول حدائق بالبساتين التي لها حوائط بها قد حف فتي الأرض للبذري بها وحرودي تؤيله بغاض بن وحقدي وقيل فالمنع وقيل القصد تحرير اعتاق يصير العبد محرر رنعتي قال الحرو ريح بها حرارة تثور ليل تأتي نهارا حارضا أذابه حزن وعشق حرضا معناه حف ويحرثون أن يقلبون ويغيرون الكلمة الحريق نار تلتهب نحرقنه بنار وذهب من فتحنونا وضمرا معخف لبرد بالمبارد قطع حرم حرام حورم مطموم معناه محرومون والمحروم هو المحارف ومحرومون أي هم من الأرزاق ممنون حزب هي الفرقات معنا ما الحساب نوجمع ك نحو الذو كافي أو المقدر أو عالم أو المحاسب ذاك ذاك خلاف حسبنا كافينا يستحسرون أولا يعيونا وحسرة ندامة محسورا قطيعا نفاقة تعسيرا منه الحسير للبعير حسره سفرات أو هي القوى أو غيره حسير الكنيل من كلال أو تحسون بالاستئصال قتلا أحس وجدوا وعالموا حسيسها أي صوتها المهينة موحسوا من المعنى تبعا من حسب الدم بالكي اتباعا فانحسا ليحصل البرء وصار ما فلا وكيل معناه نحوس أولا معنا حشرنا أي جمعنا وحصب جهنم الملقى بها أو الحطب بلوغة الحبشي ومن قد قرأ حضب ما هيجت به النار رآ حاصبا عاصي فريح ساري يومي بحصباء حص صغاري أحسرتم منعتم حصورا فقيل لا يأتي النساء نفورا أو ليس يولد له قلت الأصح تركن مع القدرات حصحصا وضح ومحصنون تحرزون أحصن قيل تزوجنا وقيل أسلم والمحصنات فذوات عصمتي بزوجنا وحرية أو مصدر حق حطامة فتات للحطامة النار لما تحطيم محذورا هو الممنوع عيب محتاظر حظيرة حظ نصيب حفادة خدامون أو أختان أو فاهم أنصار أو أعوان أو نافع الرجول من بنيه أو أبناؤها من زوج نول حكوا قلت وقيل بل هم أولاد أولاده فهم له أحفاد وفسر المردود في الحافيرة بالرد للحياة بعد الميتة معنا حففنا أي أطفنا حقوبا الدهر والأحقاب فاجعل حقوبا واحدها وهو ثمانون سنة وواحد الأحقاف حقف أمكانه لقوم عاد وهو رمل مشرف فيه استدارة وميل أحنفو حق وجب والحقة القيامة والحكم فهو حكمة والحكمة العقل والحلائل الزوجات حميئة قيل المراد ذات حمأة أي من حمأ أي طين أسواد ذي تغير مسن. حمولة أي إيبل أو خيل وجاء في الحمير أيضا قول حميم للقريب أو خاص يشد أو عارق أو سخن ماء ما برد والفحل حيث بن بنه ركيب حام وقيل من عشرات أبطن تمام نتيج من فاحما ظهرا فلا يركب ولا يمنع من رعي الكلام حمية بغير همز حارة وحيدة الحناجر الحنجورة حنجورة وتلك رأس الغلصمة تراه من خارج حلق الناسمة حنيذ يَمَعْنَا حُنَفَاً مِنْ دِينِ إِبْرَاهِيمَ دَانَ وَقْتَفَّ يُسْمَى بِهِ مَنحَتَاً وحد جاء في جاهلية ومسلم جاء وأصله الميل إذا أحتانكا أستأصلا قلت وأقتادا حنانا للرحمة حوبا إثموا حاجاتني فقر فلا تهتموا استحوذ استولى عليهم وغلب يحور أن يرجي عحور ما يحب من اشتداد في سواد الأعين مع النقاء في بياضها السني حوراء مفرد حواريون صفوات لنبياء ناصرون يحاور المعنى يخاطب يحول يملك قلبه عليه ويعول وحي ولن تحو. حوايا مباعر وحيده الحوايا حوية وحاوياء او أوفى بنات لا المؤاتية أو ما من البطن تحوى واستدار محيصا المعديل عن دار البوار معنى المحيض الحيض لا يحيق أي لا يحيط فاهو والمحوق الحيوان فالحياة ولك ذي روح للواه من الياء بدل في قول سيبويه قال ويره ألواه أصل ثم ذا جوهاره مركب من حاويا وواوي لذا الحياة قوتي خبت بالوَّي حرف الخاء المعجمة الخبأ أول في السماوات المطر والأرض فالنبات فهو مستت وأخبتوا تواضعوا وخاشعوا خبالا الفساد بأس المنزع خبت بمعنى سكنت والخط تاقذ الغدر خاتم الأخير الإعصاب ختامه آخير طعمه ختم طباعا والأخدود شق قد صلم في الأرض تأويل يخادعون أي غير ما في النفس يظهرون إخواننا اصدقاء خرج أجروا والخرج والخراج أيضا فدروا كلاهما الغلات خر أي سقط يخروص ظن كاذب حزر فرط تأويل خراصون كذابون وغيرون فَرَسُوا اخْتَالَقُوهُمُ مِنَّا وَخَرَقُوا مُشَدَّدًا يَأْتُونَ الْكَاذِبَ الْخَلْقَ يُكَرِّرُونَ الْخِزْيَ أَوْ إِلَهَ الْكَانِي هَوَانَا إِخْسَ أي بعد يخسر الميزان أي ينقصوا وخاس فالمعنى ذهب وخاشعين خاضعون للرهب خصاصة حاج وفقر أملقا ويخصفان يلصقان الوارقا بعضا على بعض ومخدود بلا شوك له خطأا أي ثما أو خطب كنا أمر كنا خطب تزوج خطيف أخذ سرع خطوات آثار ولا تخاف لا تخفيها والمصدر تخافت ومنه لفظ يا تخافتون بينهم أن يتساررون أكاد أخفيها على أستورها وهي من الأضداد أي أظهرها أخلاد أي سكان واطمأن مخلدون دائما ولدان وقيل في الآذان خلد أي حلي وخالصوا تفردوا وهم نجي الخولطاء الشوركاء خلفة يخلوف ذا هذا نعم الخلفة الخالفين المتخلفون مع الخوالف النسائهن خلاف قد فسير بالمخالفة قلت خلائف ذان ذاك خلفة خلاق للنصيب والمخلقة مخلوقة تامات خلق خالقة وغير ما خليق فالسقط سقط وخلق لأولين لاختلاق قط أو خليل للصديق واخلال مع الديار وسطها وفي ضمير بالخلال منه أمطرت قطرا خلوا إن فاردوا تخلت من خلوة وخامدون ميتون خمورهن أي مقانع تصون مخماصة مجاعة خمط شجر ذو شوك نو أراكن الأكل الثمر وما لمجرها تؤون مرهقة الخنس المخنوقة المنخانقة خوار ليس صوت البقر تخوفي تنقص خوال أي ملك وفي تأويل يختانون أي خاوية خالية يؤولون خيارة اختيار أو المخ بذي تكبر ويا بئس الحال حوف الدال كدأب آل أيك عادة لهم دأبا على تتابعوا في زرعهم دبار جاء آخرا وأدبرا ولا ودابر أولا هو آخرا يدبروا أي ينظروا في العاقبة كذا تدبر الكلام طلبا لينظر اختلاف ما تدبر وجعلوا تَمَيَّزَ التَّدَبُّرُ قِيلَ لَهُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ارْغِمْ إِهْمَصْدَارُ اتَّدَثَرُوا جُحُورًا بَعَادًا كَذَا الْمَفْعُولُ لَهَ مَدْحُورٌ فِي دَاحِضَةٍ قَلْبَاقِلَ الْمُدْحَضِّينَ قِيلَ مَغْلُوبُونَ مَعْنَى دَحَبَ سَقَادِخِرُونَ أَيْ صَارَ يرون دخالا خيانه وفي دخان ذات كناية عن جد بأرضهم ووقع الشر والكوكب السائل فهو الدري بالكسر والهمز فأما بالضم وترك همز فالمضيء فعلا يدراء أي دفع فدار آ <تصفيق> يخ واتدافعتم هم دارجات أي منازل لهم تفاضل قلت سنستدريجهم أخذ على الغرات حتى يهلكوا ودارسوا أي قارؤوا والداركوا أي طابقات سيرها للأسفل والداركوا اجتامعوا في المنزل ودارك اللحاق نيضا ودسر هي المسامير وواحد الدس دسار والدسار أيضا ما تشد به السفينة ودساها ورد مبدال سين آنفا فالأصل دساسها أخمالها أن تعالوا يدعو يدفع عانفا دفء ما يدفئ من أكسية وما حما دكا هو استواء لرضحت لا يجد السائر فيها أمتا دلوك ميل الشمس معنا دل ألقاهما لأسفل من أعلى تأويل أدل دل وهو أرسالها ولفظ دلها لإخراج لها قلت وتدل ترسل فدمدم أرجاف أو حراك أو أطب ما شاء من العذاب معنا يدمه يكسير من ضرب الدماغ الدامه دهاق لي متراعة مدهمة من خضرة شديدة سوداوان دهان جمع الدهن يدهنون ينافقون منه مدهنون خلاف ما يبدون يظهرون أو كافرون أو مكذبون ديار نوّل آحدا واستعمل في نهين نفي فقط وأولا صروف للدواء ودولة ما يتناول فأما دولة. بالفتح فهي الفعل والدين فما دينا به إن كافرا أو مسلما أو الحساب وابمعنى الطاعة ذاك أو السلطان أو فالعادة أو الجزاء غير أي من ذاك مجزيين مملوكين الذال المعجمة مذؤما للمذموم مذما بانغرا في برح ايل مذبوح وزنا سائغا كالطحن والرعي وذبح مصدر قلت مذبذبين أي تحير تردد يذراكم أن يخلق ذرا وتذر ذر ونيت فوق ومذينين للانقياد للأذقان وحيد غذقن حيث اللحيان ذكيتم قطعتم الأوداج ذلول سهلات اعتلاج ذلول للوحيد معنى ذنم عند الذنوب أي نصيب ثم تذهال أي تسلو وتنسى فاحتذوا معنى تذنب تكفاني وذو أي صاحب والخلف في الإضافة لمصدر ذات الصدور حاجتي وقيل بل مادات ذي كما حكوا مركب منذ أذاعوا أفشوا حرف الراء رَافَاتُ لِلرَّحْمَةِ رَقِيًّا مَا يُرَى مِنْ شَارَةٍ وَغَيَأَةٍ بِلَا مِرَاةٍ مَلِكُ السَّيِّدِ زَوْجُ الرَّبِّ كُلُّ وَرَبَّانِي مِنْ أَيِّ رَبِّ العلم قائما به الربائب هنا بنات الزوجة الأجانب تربصوا انتظروا ومعنا رابطوا دو مثبتوا من ذا ربطنا يوبطوا وربوة أيما من الأرض ارتفع منه ربط أرباء يزيدوا فدعوا يربو عنا يزيد نرتعنا نعم رتقا هما مصماتتان فعلموا رتل عنابي تراه يفصل بين الحروف منه ثغر راتل وهو المفلج فليس يركب البعض فوق البعض بل مصطاح ترجيء أرجئه ومرجؤون فذلك لأخره مؤخرون الأرض رجت زلزلت وضربت رجز عذاب وكذا رجز أتت بذلك المعنى ومعنى آخرا قويل ذاك النتن أي والقاذرا لطخ العدو ذاك رجز الشيطان والرجز فهجر قيل ذاك الأوثان الرجفة الزلزالة الراجيفة النفخة الأولى رجالا أثبتوا جمعا لراجل فأما رجلك فإنما المراد رجالاتك أرجاءها هي النواحي الواحد رجايث النار جوان الوارد وراحبت اتاسعت رحيق أي خالص الشراب طاب الذوق مرحمة رحمة الأرحام هي القرابات وما يرام قضاء شهوة رخاء الليلة هردا من ارداء عن معينة ارتد أي رجاع معنا راجفه تباعه ومنه قيل الرادفة أي نفخة النشري تردى يهلكوا أردى يهلكا وما لا تدركوا ذكاتها إذ ساقطت فماتت ترديا قرينة النطيحة الأرذلون وأراضي المنوس بنقص قدر أرذل العمر الهرم الرس معدن كذر وكية لم تطوى فهي رس نيضا تنعت رواسي ثوابت والمروس هو القرار راصدا أي حارسا مرصاد نيما قد له وصد إرصاد نيت رقب وقد ورد في الشرق قيل في الخير وأن فيه ما أرصدت يجري أما لبالمرصاد فالطريق ترتاصدون فيه لن تعوقوا مرسوس الملسوق بعضه ببعض الرعد صوت للسحاب ينقض وراعي نحفظنا أتى للنهي نرتاع واردعاء ذا من رعا رغادني الكفير ذا مرغمة مهاجرا يعني رفاة كل ما كان فتاتا هو أو تناثر رفاث النكاح أو ماذكرا منه مع الإفصاح رفد اللعطف رفرا في نو الفورش أو بوساط أو المجالس أو رياض الجنة مرتافقا متاكا للراحة الأصل مرفق رقيبا حافظوا ارتاقبوا انتظروا ولاحظوا رقيم نيلوح لباب الكهف بوصفهم وقيل واد هم في كهف به كذا الكتاب معناه مرقوم كشيء كتبا رقيك كالصعود أما من راق فقيل من ذا أو فرقية راق رواكدا ثوابتا وركزا هو إلى الصوت الخفي وعزا أركاسهم نكاسهم يرتاكسون أركض أي يركضون يعادون ركاما البعض على البعض كذا يركومه معناه من ذا أوخذا لا تركنوا لا تطمئنوا رمزا إشارة لا فيض حيث هزا بالشافتين اللفظ لا يبين صوت وقد ترموز ذا كالعين رميم بال راهبا خوفا ولا رهاقا الغشيان هذا أولا ومنه ترهقني ورهوا ساكنا وقيل بل منفارجا ومهنا روح حياة الله والروح الملك جبريل أو سواه جل من ملك فروحون طيب من نسيم ريحان الرزق على الأموم والعين واو قبلها يا أنخلت والأصل ريوحان لكن حوذفت كذا تريحنا من الرواح أي ردها العشي للمراح الروع أو الفازع وراغم الأمام كفيا وريا من أروا فيما يقال لا ريب لا شك به ريب المنون حوادث الدهر وريع ما يكون مرتافع الأرض وجمعه اكتتب رياعه أرياع وران أي ظلم حرف زبورا الكتاب والجمع زبر وفي الحديد قيطع منه زبر زبينة واحدة الزبانية تزبونه تدفعه في الهاوية زجرات الصيحات بانتهار وازدوج رفت علم الانتهار يسجي سحابا أن يسوقه ولمن شاء ومزجات قليلة الثمن أي من العيش صبرا يقطع. بما كفى وقل لا يستوسعه زحزيح أي زحفن زحفا اقترب القوم للقوم وزخرفا ذهب وباطل مزين وزينة فرد زرابي هي الزربية البسط طنافس المجمالة وتزدري تعيم بئس الحصلة زعيم للضمين قلت والصبيب زفير نوّل بالشهيق للحمير أول يزفون بيسرعون وبيصيرون إذ ياتونا إلى الزفيف ما عضم من أزف والهمز للصيرورة الشيخ وصف زكاة نيطهارة وزلف الوقت بعد الوقت منه أزلفا قرابك الزلف لا يزلقونك قيل يزلونك يعيانونك خلف والاست صالوا إن فتحت زلاقا القدم به لن يفبتا أزله استزله وزلزلوا أي حركوا وخوفوا وأولوا لفظات لزلام القداح جعلوا زلاما المفراد والمزمنوا من فعن زنيمي ملصاق نو بزنمة موسومي زهرات زينة ومعنى زاهق هلاك زوجنا قررنا تزور أي تميل زاغت مالتي زيال أي فراط يوم الزينة عيد لهم وقيل يوم السوق وقيل عشوراء عن فريقي حرف السين سُؤلَكَ مَسْفُولَكَ أي أُمِّيَّتُكَ لا يَسْأَمُونَ أَيَ لا يَمَلُّونَ النُّسُك لِسَابِ اسْمُ رَجُلٍ وَيَشْجُبُ أَبُوهُ وَاسْمُ جَدِّهِ فَيَعْرُبُوا وَذَن قَحْطَانَ وَقِيلَ أَرْضُ وَسَابَبًا مَا كَانَ فِيهِ فَرْضُ تَوْصِيلُ شَيْءٍ شَيْءٍ لِ إلى السماوات أي الأبواب سباة الراحات يثبتون لعمل في السبت يتركون سبحان تنزيم وفي إسرائيل أسباقه الشعوب في إسماعيل أسباغ أي أتم لفه نستبق من السباق سبل هيط وسجرت أي مولئت سجين سجين للأحجار أما طين صلب أو الصلب الحجار والضرب وقيل لا جر السجل ما كتب فيه أو الكتاب عن نبينا سجست وظلامه وسكن السحت رشوة كسب مالا يحل يسحت يهلك استصالا مزحرين أي معللون بالطعم والشراب تسحون أي تخدعون وسحيق الأيبان وسحقة بعده لأفك النعيد يستسخرون وكذا سخري أي يهزؤون نهوز أن سخريا بالضم من سخرات ني وليس يعطى أجرة تعمدا سدنه هو المسدود قيل السد بالضم ما خلف كذا والسد معامل الناس وثن السد أي لاني لا قص. سَارِبٌ الظَّغِيرُ أَوْ مَنْ في فِي سِرْبِهِ وَسَارَبًا أَلْمَسَلَكَ قوم صن أول سرابيلهم وتسرحونه وإرسالهم الرعي غدوة النهار المروعي في السود نسج حيلق للدرعي والخرز والإشفاء فذاك المسرد كذلك المسرد والفعل سرد السر ضد الجهر والعلان أما أسر بعدها في الآية ذكر الندامة فقال أظهر وكتم السر أي السر سر نكاحها هنا إسرافنا كأسراف لا تسرف إفراطنا سرادق أي حجرة تكون من حول فصاطل له تسون سريا له وقيل السير من سارا وسرى سارا سيرا يحمدوا وسوطحت أي بوسطت أساطير الأولين أي أباطيل الزور وحيدها إسطارة أسطورة وقيل ما من كتب قد سطره الأولون يسطرون يكتبون مسيطر مسلط مسيطرون فسير بالأرباب هم يسطونا أي هم يتناولون وسوع يتناولونا جمعوا سعير أسند لمعمل أوفى ضلال قيدا وسعيرة اقيد تسع عباد مسغبة مجاعة ف فأ... مسفوحني مصبوبا للمسافحات هن الزواني فالوجوه كالحات سفارة جمع لسافر وهم سفار بين الأنبياء وربهم أسفارني كتبا ووحد سفارا مسفيرة مضيئة من أسفرا ويسفك الدماء أن يهريكها سفيها أي أهلاكها أو باقها وقيل بل سفاها أو بحفف وناص بالنفس لنزع الحرف أو ناقل الفعلاء إلى الضمير في من ونصب النفس بالتفسير سقيت أي نديم والسقاية يشرب فيها وابها الكيالة تسقى فأسقيناكم أي جعل شربا له وزرعه أو قد حصل عرض ليشرب فيه مطلق وما من اليد إلى الفمي سقا وقيل بل هما بمعنى مسكوب وسكوب كيرت ذاك بمعنى مصدوب وذا فسدت من سكرت النهر أو هو ومن سكر الشراب سكر طعم وقيل الخبر وقتل الحلي وسكره الموت اختلاف العقل سكينه وقار نيتؤي لا نسلاخ اينخرج سلسبيل تأويله سلسيلة لينة سلطان القدرات والمملكة وحد وأسلفت أي قدمت وسالقوا عيبا ولؤما أولت نسلوكه ندخيله سلالة آدام أو نسلوه والسلالة ما سل من شيء قليل سلاء من طين أو من كل تربة لا يقص طينا ياتسللون من الجماعة يخرجون أي واحدا فواحدا والسلم أول بالاستسلام منه أسلما ومن صفات ربنا السلام والسلم فهو الصلح والإسلام مستسلمون أي هم موقعون أيديهم في السلم منقادونا دار السلم السلام قيل أو في لذ السلام فاه والتسليم في المقام أسلمت سلمت ضميري سلما أي مصعدا وطائر سل فما من واحد له وسامدون لاهون هائمون ساكتون أو المغنون أو الخشاع أو هم الحزينون أقلافا قد حكوا في سم ثقب لبرة السموم ريح النهارا حرها يقوم ورب ربما ليلا سميا قيل فيه نظيرا نوم ساميا يساميه من سندس هو الرقيق التسنيم على شراب في الجنان ذي النعيم أول بالمصبوب لفظ مسنون وياتس النهيات فن قد حذفت وأصله تسن نحو تظن أصله تظن والهاء للوقف وأما كونها أصلية فأصله تسنها سناه والضوء وبالسنين الجذب منه لا ما يحذفون إما ذواو أصل سناوة أوفى بها إن أصله سناهة وقيل في تصغيره سنية وبعضهم يقوله سنيهة ساهيرة المراد وجه الأرض سهاوهم بها ونوم الغمض ساغام أيقار عسوء النار ساحا اتهم رحابة تدار من حولها أخبية والآلف عنوين ذجما لسُحِي يعرض سيدها أي زوجها والسيد مالك ورئيس لا يحمد بأنه فاق بخير يفعله قوم له تسوى أين من اول وين المراد بال. سوري من فوق لا سوى بعشر سوري أي جمع سورة وتلك منزلة لمثلها ترفاع تلك المنزلة سوى عن اسم صالم وسائغ سهلا يسيغ أن يجيز ما بغى بالسوق وهو جمع ساق الرجل سوال أي زي نسوء الفعال فيه تسيمون على ترون معنى مسومين معلمون أول بيؤلون يسومونكم سوا مكانا واسطا بينكم سائبة هو البعير سي يبقى عن نذر شخص إنسان من الوباء وغيره لا حبس عما يشرب له وعن رعي وليس يركبه قيل المسيح اشتق ومن يسيح ساحف مفعول له فسيح في الأرض أيسيروا وسائر في هذه الأمة صائمات وقوله سبحانه أسلنا تؤيله وعندهم أذبنا حرف الشين المعجمة وموت شابه يريد يشبه البعض منه البعض لا يشتابه أشتاة نيف راق نجعل شتى وحيدها وأنت أنث شتى ما قام عن ساق فذاك الشاجر شجار اختلط منه اشتاجر أشحة جمعوا شحيح أي بخيل مشحون المملوء فلك نوزبيل شاخصة أبصارهم أي أو أشده منه الشباب جمعوا شدي وش شد شدة وقيل مفراد لا جمع له من قولا شرب النصيب الماء معنا على شردي عند قريش سمع اختر ضردي شرذمة طائفة قليله أشراتها أعلامها المه لئن شروعني ظاهيره شريعه شرعات السنه والطريقه ومشرقينا اي شروق الشمس واشرقت ضاءت بغير لبس وشطاه فراقه من اشطى افراخ شاطئ يريد الشط أي جانب بالله وشطر المسجد أي قصده شطاط الجوراد تشطط تجرت بعد شعوبا شعوب وحيدها الأعظام منه الشعب قبيلة عمارة بطن فخ فصيلة عشيرة سبع فخذ أعلى مطاعة هي الشعائر يشعيركم يدريكم والمشعر معلام للشعر فنجم وصفة والمشعر الحرام فالمزدالفة ويشعرون يفطنون شاغفا صباشغا فقلبها الغلافا والشفع الاثنان أو الصلاة أو الخلق أو حواء أو لضحى حكوا بالشافق الحمرات بعد توربوا ومشفقون خائفون راهبوا على شفاء طارف وحافه شق مشقة وأما شق فالسافر البعيد والشقاق مشاقه يحارب شرح شاق شكور المثيب لو يثني بحق ومتشاكسون ضيق الخلق من شكله أي مثله شاكيلته على طريقه على ناحيته مشكات الكوات ما نافدت تشمت تسر إشمأزت نافرت وشان آن آل البغض والبغيض في مذهب بصر مصدر للكوف شهاب الكوكاب أو شعلات نار شهيق ناخر النهيق للحمار لشوبا للخلط وشورا فعل ونعمة فعالا شواه نينار البلاد خاني الشوكة الحد السلاح ثناني وللشوا جمعوا شوات رأسي فجمعوا أشيب في رأ. سي مشيد مطول كذا مشيد أي فاب جص أو بلاط الشيد بني أو زين خلف شيعة أي في رق من شيعة ونتوزع من الشياع الحاط بالصغار يشعل موقد بها في النار. حرف الصاد المهملة الصابيء الخارج من دين اللي دين مصباحون السيراج فيه يستبين واصبر آيح بالصبرين أي ما يصطابغ به وأصبه أي آمل ولم يزغ يصحاب أن يجار ثم الصخات من صخاص صما وهي القيامات أصلو تصدى أي تصداد على متعراض الصديد قيح ودام يا صدو أن يضج فاصدع ففريقي يصديف أن يحيد عنها فشاقي والصدفين الجانبان لِلْجَابَلِ صديقان الْكَافِرُ صدق مانا قد وصدق اتيهنا جمعوا صاد قهموه راهن ضمها اخافي قد تصديات تصفيق كلا اصلوها تصديدات فياوها بدلوها صرحا هو القصر وكل مشني فلا صارخا لا مغفى يسين في ومنه صرصر باردات برد كذا آصر آصر أي آقام في المعصيات في صرات أي صوتها بشدات صراطان الطريق صرفا حيلات أوفاعان العذاب خلفا أثبات مصرفان المعديل كالصر صريم كالليل أو كالصبحي صباح اليوم وقولي صعيدا و الوجه الأرض و ما شق من أمر و إذ تصعيدون تبدأون في السفر ولا تصاعر ميلو عنقي كالصار صاعقا ماتا وصاغا ذل فقد صاغت تصغي المراد الميلو صفحا أي عراضا في نصفاد الصافد واحدها وتلك لولا نتوعد صفقراء سوداء وقيل الصفقرات صفصافاني مستاويا لا ينبيت صفاتي شد الباسيطات الأجنيحة صواف صفاتي القوائم مسليحة الصافينات الخيل أي حين تاقف على ثلاث ما عاشيليها طارف حافيرها الرابع تثنية الصافة جابان مسعى صافان وريفا بحجار سكت بمعنى ضرابت بالأملاس اليابيس صلدا أولت صلصال طين يابيس ما طبيخ إذا ناقوته ياطن صاريخا وفي ظللنا قرئت صاللنا بالصديمات وتارت أنتنا وصلاوات أي كان يسليا هد نصليه مونشوي فتنضوج الجلود لا تسخانوا نصلوها ذوقوا حارورا أنتموا أهلوها الصام الذي إليه يفزع منازيل الرهبان فالصواميه صنعا صانع عمال ما صانع أبنيات وهبيت ربا تصنع أصنامان الصوار أما حجار أو صفران أو نحوه ما تصور صنوان نخلاتان أوفى أكثار في أصل نو البيو ذابوا يصهار صهرا قرابات نكاح صيب أي ماطار مصيبات كره أوبي يا حلو بالإنسان صور لأن قرن النفخ ذا فتبعاث السرهن ضماهن أو أمسكهن وصوما لمساكا عن الكلام كذا كلمساك عن الطعام الصيد فهو الحيوان الممتنع قالوا لم يملك صياصيهم طاقة على الحصون وقرن البقار واشوكات يديك فافني والذكور حرف الضاد المعجمة تضحى عنا تبرزوا للشمس بادت معنا ضاربنا أي آلمنا ضربت علي مذلة ألزمها ضربت في الأرض سئتم فيها الضرو ضد نفع وأول الضار زمانة وما رض عم قراء الجيئة والاصل التر وضاريه يبسو شبراق لا يمرى ضعف الحياة أي عذاب العجلة ضعف المامات أي عذاب الآجلة ضغفا فملء الكف من عيداني أضغاث أحلام تار العيناني أضغاث لهم أحقادهم ظللنا في الأرض أي في تربيها بطلنا وضم أئج مع بضالين بباقي الواضن كان يضي قله ضي زافقيل ناقصات وقيل ضي زجائره ضازنا قص وجار في يضيف ينزلهما منزيلات الأضياف يقرونهما في ضيق المصدر أو تخفيف لضيق وذا هو المعروف حرف الطاء بأخوتي ما طابقاً عن طاباقي يريد حال بعد حال سابق ضواهي الطغيان في طغيانهم في غيهم لاهينا في خذلانهم طاغتا رفع وعال الطاغوت من إنس وأصنا من شياطين واجد وهو مقلوب فلصل طواهوت كَمَا قال ابوه طواهوت فأليفا صارت لفتح قائ و هو لواحد و من جاء موطفي فينا غيرا وفي الكيل طافي قال الشوري معنى الجالي طلح هو والموز كذلك شجر ايضا مطل هو اضعاف المطر وذلك الطش ولم يطم هن إنس سُنَّ وَلَا لم لَهُ لَمْ بَمثوف النكاحو بالتدميات ومنه للحائض طاميث اوتي معنا قامسناء أي ما حونا طوميسه اذهب ضؤها وعين خلق قد بغير شق بين جفنيها جعل صاحبها المطوس طام ما تويل يوم القيامة وقيل الداهية معنى طماء النوسى كانوا بالفانية طهوران الماء النظيف يطهر هو انقطع دامية طهر بالماء يغتاسلنا كالطود الجابل كذلك هو اسم الإجابة أطاران الضروب والأحوال والطور مرة وطور حال فطواعت أي سوالت وزيانت طوعًا بيل قيالي لا كرها آتت مطوّعين متطوّعين, متطوعين ذاقوا فانوا أي سيل عظيم آخذا طائفون اسم فعيل من طافا وطيفون لا ما موسل توعافا ذي الطول يعني وبَأْمِينِ الطَّيِّبِ بِوَزْنِ فُولَا وَقِيلَ بَلْ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ أَوْ فَهِيَ الْجَنَّةُ بِالْهِنْدِيَّةِ طَائِرُ عَمَلُ وَشَرٌّ أَوْ حظه مِنْ لَيْنٍ فِي حُكْمِ الْقَاضِرِ حَرْفُ الضَّادِ ظلال للواحد منها لله نحو القلال الفرض منها كله ظلالهم جمع لظل والظل الأوطية وتحت فوق من نزل ظلت إذا أقمتوا أي نهارا وظل مسودا بمعنى صارا الظلم وضعوا الشيء غير موطعه في ظلمات أي ثلاث خذوعه مشيمة والبطن أيضا وقوله في جنة لم تظلم معناه لم تنقص ولا تضمأ ولا تعطش يظنون في نولا أو ولا بيوقنون وظنين تهم وتظهرون وقت ظهر يقتح يظهرون يجعلون الزوجات بالقول حور منك ظهور الأمهات تظاهرون أي تعاونون ظهير نيعون له معينا يظاهر المعنى يعينوا يظهروه يظهر يقلوه منه ظاهرين وَثَوُحَرْفُ العَينِ يَعْبَأُ أَيُّ بَالِ يَعْبِدُونَ مُوحِدُونَ أَوْ أَذِلَّ خاضِعُونَ عَبَدتَ أَيْ تَخِذْتَهُمْ عَبِيدَ عباس أيك لا مستحيدا قلت وع بقريني الدجاج أو طنافس في خانون أو أرض حكو يستعتب أن يطلب حضير أو تباهم عديد نيح أو تلني الغليظ والشديد من كل شيء فعث. كله قود في النوع تتكب. عتيا يبس ولكن قلبت ألواه يا أن كل ذي تمادي مبالغ في كفر أو فسادي فقد عتا أعثرنا أي أطلعنا لا تعثوا العيث الفساد احفظنا بمعجزين فايتون وعجاف هي الهزال في نهاية اتصاب الأعجمين في اللسان لكنة عدين حساب وفيه شدة فعد لك قوام من خلقك وعاد لك لما يشاء صارفك أو عدل مثل عدلا الفداء عدن إقامة والاعتداء منه اعتدى عدوا ويعدونا وعاد عدوان للعدوات شاط الواد وعوربا جمعا وعروبا التي تحب للزوج أو عاشيقة أو فاهي الحسناء معنا تعرج تصعاد معنى ذي المعارج درج أرجون ليود من الكناسة معرة أوله بالجناية قلت الذي تعرض يعتره من غير ما سؤالي المعرض Tau أروشها سقوفها ويعرشون يبنون معروشات يريد يجعلون من تحتها قعاسن أو عرش سرير الملك جل الله وعرض الدنيا فذاك الطمع وعرضها ساعاتها فساريو عرض طُمُؤ او مأتم عرضنا جهنم ما المعنى به اظهرونا وعارضا هو السحاب عرض نصب او له فهي اللروض بالعروف بالمعروف واحد العلم عريمة سكر لأرض قدوس وسمت الكاب لارتفاع أو فسم الجرذ أي الذي قد ناقب السكر وشذ أو فالمسناه خلاف بالعرى فضاء لن يستار فيه يرى أو وجه الأرض واعترا عراض لك يعزوب أن يبعود خاب من هلك عزرتموهم أولا عظمتموا أو صوتم قيل أو أعنتم وعزني غلابني عززنا بالشد والتخفيف أي قوينا في معزل أي جانب عندي ديني أبيه أو في جانب السفيني عزمن هو إذا عزمت إمضاء أمر ما ترى صححت عزيني جماعة في تفرقه عسعسق الأدبار أعني غاسقه معنى العشار أي حوامل الإبل وتلك جمع العوش رائما دخل عشرات أشهر من الحمل لها بذل وضعها وبعد سمها عشير الخليط معشار عشر وعاشر أي صاحب يعش البصر يظلام من عشى ويعش من عشي فهو أعشى لا يرى جنح العشي يوم عصيب أي شديد عصبة من عشرة لأربعين العيد أعصيه أستخرج يعصرون والعيصار الدن له يستخرجون والمعصيرات قلت فالسحائب حانا بأن تمطر إذا تقاربوا إعصار نيريح يكون عاصفا ذو العصف أي وراق زرع نوصفا بعيصار صام الكفان جمع وصمت أعظدنا على الحقيقة لا تعضلوا لا تمنعوا عضينا أي في رق بالوحي يهزأونا وع. أي توركت معطلة متركة بحالها ومهملة عفريت الفائق والمبالغ معنا عفونا أي محونا فابتغوا العفو يعني السهل قوله عفو أي كافروا كذا عفا وقد حكوا دراس ضدا في عفا يواعد يبو يرجع وقيل يلتفت معاد لا حكم بعد حكمه معقبات جمع لجمع ما لكن أي حافظات يعقب البعض لبعض عقب عقيبة محمودة في العقب وبالعقود بالعهود عقوده رتات عاقر عقيم عده امرأة ورجلا لا يهد ولا له مدى الزمان يولد ويعقلون حبسهم نفوس عن الهوى والريح العقيم بوسا لها فلا يكون فيها خير معكوفا المحبوس لا يسير العالمين لهم جميع الخلق أو الإنس والجن بآية تلو حرف لعل لعل لي توقيع أي بمخوف ورجاء مطمئ قلتو ويعمهون لسم العامه تحير ترد جود يشتابه عناتكم أهلاككم وقيل بل كلافكم هش لا تحتمل العانة الهلاك فالمشقة أصل له أنفسكم لا تعنتوا فمن عز يرى من عنيد بالخلاف عراض عاند عنود لا أعناقهم قيل جماعتهم أو رؤساؤهم وكبراؤهم قلت وعنت أي خاضعت عهدنا أوله أوحينا وأول مصبوغ صوف غصوف عيوجا معوج جأ دينا وفتح العين في الأرواح جاء معناه ما برجع برج وعوذة معناه ما هذا الله لاستجارت أعوذ أي الجاء عمل ودته بيوتنا عوراتي معورت إعورت البيوت أي قد ذهب منها فأم كانت عدواً نهبا معنى تعولوا أي ثم من فساره بكثرة العيال لن يعرف لكن جاء فيما رويا أن الكساء وعليا حاكيا أن من العرب من يقول على لكثرة لها يعول معنى عوان ناصف بين الصغر وبين ما قد بالغت سن الكبر ما تحمل الميرات أي من إيبلي العير عيلة بفقر أولي عين على أعيونها واسعة وحيدها عيناء نعمة الزوجات حرف الغين المعجمة. الغابرين من مضى ومن بقي مشتارك غثاء نيما يرتقي من زابد السيل وأما قوله غثاء نحوه فهو ما تحمله من يابس النبت مياه الأودي غثاء نهال كالعادي الخالي وما في غثاء نحو أخو أو أسواد كل يروى فجعل المرعى غفاء بعدما قد كان أحوى أخضر يحكي أو شبغ الغفاء في سواده يبسا بأحوى الزرع لسوداده غدا غداق للكثير فدعوا تدرك يغادر المراد منه معنى الغراب بالشديدة السواد وغرفة ملء يد بلا قلت وغرقا قيل نزع الباررة إغراق نزع القوس روح الكافرة قرى الهلاك أوفى الملجأ أوفى فعذاب لازم لا يهدأ ومنهم مغرم بالنساء حب ملازما لهن أيضا قروبا من ذلك الغريم يطلقون لمغرمون أي معذبون ومغرما غرم إذا المرء التزم وألزم الغير بما لا يلتزم تأويل أغرينا بهم هيجنا وقيل بل تأويله وَالضَّاقَةِ وَحِيدٍ غُزًّا غَازِنًا مَّا الْغَاسِقُ فَإِنَّهُ قيل قِيلَ الْغَاسِقُ اللَّيْلُ أَوْ فَهُوَ كَمَا قِيلَ الْقَمَرُ قُلْتُ رَوَاهُ التُّرْنِذِيُّ فِي الْخَبَرِ وَالسَّاقِنِ السَّائِلُ مِنْ صَدِيدِي جَهَنَّمَ مَأْوَاهُ وَفِي التَّبْرِيدِ يَحْرِ كالنار وغسلين هو غسالة الأجواف ممن قد هوا في النار والخارج مما يغسل من دوبر أو جرح أيضا مغسل غسول الماء الذي يغتسل به كذا المكان فالمغتسل غشاوة غطاء نرشين لهم اول غشاوة جعلناهم أغطاش أظلم غلبني غليظة أعناقها أغلاب فرد غلظة أي شدة غلف فجمع أغلف له ملاف واللخان ما وفا غل عداوة ولا تغلو ولا معناه زاد غامرات أولا شدائدا أن تغمي مضو تسامح وغمة أي أيل أو يشرح غم غمام أي سحاب يوم وعنا يقيم الغار نقب ورأو تأويل غوراً غايراً مغارات فيها يغيبون كذا مغارات. الغائض الأرض التي تحط الخارج بها وغول هو إذهاب الحجاء والحلم بالخمر وبئس السلب من قولهم غول النفوس الحرب غيابة الجب فما قد غيب شيئا وغيض غاض أما لذاك أو هذا فنقص يثبت تغيظا صوت له همهامة حرف الفاء من فئة جماعة تفتاء لا تزال من يستفتحون أولا يستنصرون افتح أيحكم بيننا والحاكم الفتاح جل رب فترة السكون أول فت قا في ف أي أزلنا وق قلت وقيل فتق ق بالنبات والفتق بالمطار في السماوات فتين القشرات في بطن النواه ود تؤثمون في الله من فاتياتكم فملك الأيمان وفاتيان أيهما مملوكان وذاك عند أهله يائي ولا يدل أنه ووي أروده على فتو يروى فاستفكهم سلهم ببل الفتواء فج في جاج مسلك وهي الطرق وفاجرا إيمائاً عن الحق. وَقُلْتُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَكْثُرُ ذُنُوبُهُ وَتَوْبَتَهُ يُؤَخِّرُ أَوْ يَتَمَنَّى الذَّنْبَ أَوْ يُسَوِّفُ بِتَوْبَةٍ مِنْهُ خِلافٌ يُعْرَفُ فِي فَجْوَةٍ مُتَّسَعٍ وَقِيلَ مَا لَا تُصِيبُ الشَّمْسُ بَلِ غَلِيلاَ وَسَمِّي بِالْفَحْشَاء ما يقبل <تصفيق> باحو من قول نو فعل فكل يقبح كل اناء ان قد شاوته النار وكان من طين هو الفخار فرات العذو مع التمكين فوث فما في الكرش من سرجني فروجن الفتوق والشقوق لا تفرحي ت ولا يليق. جمعوا فراد الفرد منه فود وفريد كذا فريد بعد فردوا سف البستان بالرومية قلت لذي دخيلة في اللغة في راشن المهد أيضا لا لها بالبعوض معنا هي المنزالة فرائضا لا فارض مسنة وفورقا أي سارف أفرغ عنا أسبب فريق طائفة فرقنا عنا شققنا فارهين آشرون كذا كفارهين أو فحاذقون في هذه فقط فريا العجب والعظيم وافترى المعنى كذب واستفزز استخف ففزع خل أو فازع القلوب هذا الفعل تفسحوا توسعوا وفاسق خراج أي من طاعة فمت اتقوا فشلت موجب انتم فصيلته فصير بالادنين من عشيرته فصل الخطاب قيل اما بعد او فعل من كان من الجحد بيينة وَمكون قادب بينَة عليهه حّ واجبة في صالهُ قد ألَ في قام أو بِلَقِ قعا في الصام تفَق فَول لللكسن أووز فضتَهلَهُ بغير حاجز في وانفاطرت منفاطر منه يريد انشقت فطور الصُّدُورِ وَالْفَاقِرَةُ تأويلها عندهم الداهية وفاقع أي ناصع أن يفقهوا كيفقهون يَفْهَمُونَ يفهموا وفاقع أي أعتاق منفكين أي زايلون عنه فاكهون أي عندهم فاكهة كثيرة أما إذا أنيفه محذوف فذاك من تفكهم بالفاكهة أو أو فذاك من جهة تفكيهة بالعرض ذاك الهالك وفاكه طيب نفس ضاحك وقيل بل تأويل فاكهين وفكهين الكل معجبون أفلاح أول بالبقاء والغفر ثم جرى لكل من في ظهر عقل وحزم وتكاملت له فيه خلال القير نعم الخل فليق فاعل لشق والفلك الصبح أواد أو بنار يحرق في الفلك أي سفينة والفلك قطب به نجومه تحت بك معنى تفن دون أي تجهل وقيل بل في كي تعجزون أفناني للأوصان فر فوج جماعة وفاز أولا ذاك بها جوى على من فورهم من وجههم وقيل من غضابهم فائر لا فار إذا يوضب فواق بالفتح راحة وبالضم فواق مقدار بين الحلبتين أو هما كل بمعنى واحد خلف النماء وفومها قمح وخبز أو فثوم أو الحبوب كله خلف يقوم تفيء ترجع كذا تفيأ من جانب لآخر تفيؤ أفضت مود بكثرة تغيض أي تسل منها العبر حرف القاف. تأويل مقبوحين أي مشوهون أقباره جعل له قبرا يصون بقابس أي شعلة من النار ويقبضون يمسكون الإقتار قبيلا الضمين أو ما قاتل قبيله وقبلة وقوبلا أي جيله ووجهة جمع قابل قبول نصناف قتورا أي بخيل قطرة وقاتر أي الغباق والمقتر المقل خوف الافتقار مقتاحم أي داخل بشدة محاول لمقتح بالشدة وقوله جل طرائق ديدا اختلفات اهواؤها تعد بلن ضيق اول لن نقدر نقدس قدس اين طهر منه دخل الارض المقدسه تع قدم صدق صالحا معنا قدمنا من تقدمنا انتزع ومقتدون المقتدي من اتبع قرآن لن يجمع فيه السور بضمها وقد يكون مصدر قرؤين الوحيد قرؤ مشترك للحيض والطهر وبعضهم سلك بأنه الوقت وما قد قربت قربا قربا قربان معنى مقربا وقرح ضم وافتح جروح وقيل بالضم الألم للجروح قرات عين اشتقاق وارد من القرور وهو ماء بارد وبارد دمع السرور لا حار وقرن بالفتح أتى من القرار وحوذ فتره كظل مستو من قولهم ظللت مع مسس تَقْرِضُهُمْ تَتْرُكُهُمْ وَتَعْدِلُ قِرطاسٌ نَيْصِفَةٌ تُؤُولُ قَارِعَةٌ دَاهِيَةٌ يَقْتَارِفُونَ يَكْتَسِبُونَ ذَا وَقِيلَ يَدْعُونَ وَالْقُرْبَةُ الْهِمَمُ مُقَرِّنِينَ عَنَا وَمُطِيقِينَ لَهُ مُقَرِّنِينَ 2 واثنين هما من قرون ناس جماعة وقريتين مكة والطائف من قسوارتي أسادين ورماتين وفعولتي وهي من القصر وقسيسين هم رؤساء للنصارى دينا وحيده القسيس من قس We're بالسين أو بالصاد من قصصت القاسقون الجائرون المقسقين العادلون وأتا في العادلين قسط أيضا فهو في ذا الفعل مشترك في ذين جور عدلي قصطاس فالميزان في المعربات قلت الملائك هي المقسمات تستقسم اي من قسمت امري مقتاسمين حالفون فادري قاسام أي حالف قست أي صالوبت وتقشع الروتا قبض قد اولت وقصد أياد القاصدا أي غير شاق وقاصرات أي قصرنا الأماق إلا على الأزواج بل مقصورات ضمن المقاصير الحج المخدرات تأويل قصيه اتبعي آثرة وقاصفا يقصيفه يكسرة ريح شديدة فتقصر وعصف الشجر أول بأهلكنا قصمنا أي كسر فالقصم كسر وقصيا أي بعيد قصوى هي البعد كذا أقصى البعيد وقض بني قش ومعنا ينقض سقاض وانهدم بناؤه قد ينقض لانشقاق واتقض و الموت إذا ما يفجعوا وقوله فاقضئ كذاك فَقُضُ ما كان في أنفسكم فأمضوا أقطار أي جوانب والقطر والقطر فردها النحاس قطر من قاطران أي طلاء الإبل وقطنا كتب الجوائز أولي وقطعة قد جمعت على قطع أقطعوا جمعوا قطع أي ما يقتطع تقطعوا اختلفوا قطوفها ثمارها الوحيد منها قطفها تفسير قطمير لفافة نواه يقطين نيمة على ساق تراه كالقرع والبطيخ والقواعد عجائز فرداتهن قاعد قعدنا عن زوج وحيض للإياس وكبر قواعد البيت الأساس لا تقف لا تتبع وفي قفين تعدي بالحرف أي أتبعنا قلاب كفيه إياه يقلب صفقا وحيدة بأختها تحرقا وبيصرفه يقلبه عنا وتقلبون ترجعون أيلنا معنى مقاليد مفاتيح اختلف في واحد منها كلام من سلف مقليد أو مقلاد أو فجمعي ليس له من واحد في الوض معنى أقلت حاملت أقلامهم هي التي تجال في استقسامهم من القداح حين يعزمون في شيء للقالين مبغضون ومقمحون رافع رؤوسهم مع ضيل وقيل فيه هم من هو مجذوب الذقن لصدره فرافع الرأس لفوق فدره وقمطرير كاقماطر أولى ذاب الشديد قلت معنى القملا قيل الدباء أو فاكبار القيردان أو دون قمل قانتون من كان مطيع ربه وللقلوب وجوه نخرصون في بيوت القانطون اليائسون القنطار فرد القناطير تلف المقدار له فقيل من أمسك فوري ذهب نو في الضات نو كقدر لآلف مثقال وبعض فسره بغير ذا وقوله مقتراه مكملة وقيل بل مضاعفه كوصف كالأنوف بالمؤلفة القان السائل فعله قنع قنوع نما مقنعي فمن أرفع قنوان نوّل بيوذوق النخل لأقناع يعطى قنية في قولي وقيل أرضى قاب قدر فسر أقوات نرزاق مقيتا مُقْتَدِرُ التَّأْوِيلُ قَيٌّ مُسْتَقِيمٌ قَائِمٌ أَمَّا اسْمُهُ الْقَيُّومُ فَهُوَ وَلَا يَزَالُ أَصْلُهُ قيوم زنات فيول كما قيصوم اجتامعت ياء وواه سابقت إحداهما ساكينة فقوربت الواه ياء ثم فيها أدغمت فقيل قيوم كما قد توليت معنى أقاموا بعدها ذكر الصلاة أتوا بها في وقتها بلا أنا قيام نجمع قائما ومصدر وما به يقوم أمر يذكر نحو القوام منه في المحجور لكم قياما قوله للمقوين يعني المسافرين من قد نازل أرض القوى القفر أو الذين زاد ولا مالا لهم والمقوي كثير مال فهو ضد مروي تأويل قيضنا على سببنا منه نقيض قيعة قاعا على بذاك مستوى من أرض قائلون تأويله نصف النهار نائمون حرف الكاف وَكُبِّتُوا مِنْهُ فَأُخْبِزُ أَوْهُمُ قَدْ صُورِيَ لِلْوَجْهِ خُلْفُ يُعْلَمُ فِي كَبَدٍ فِي شِدَّةٍ وَكِبْرَ أَيُّ أَضْمَهُ وَأُوِيلَنَّ كُبَّرَ مُعْضَامَهُ أَكْبَرَ نَهُ أَعْظَمَ نَهُ كُبَّرَ نِكَبِيرَ نَوِيلَ نَهُ أيضا ما أكبرني تكبروا فكبكبوا على الرؤوس ألقوا كتاب أي وهو الحق كوثر ثرب وزن فهو من كثرة والكوثر اسم ناهرا في الجنة وكادح أي عامد وانكاد رد تؤيله صبت كذا كنت فرد معنا وأكذ أي قطع طيته يئس من خير له أمل أي كراه ومعنى كيسف أي قيطع وكسف لما أو بمفرد أوفا بجمع كسف فهك سدر استعمل جمع سذرة وكوشطت أي نوزعت وطويت بالحابسين الكاظمين أولت كواعب قد كعوبت نهودها قصارت ك كاعب كعب مفرادها وكوف أملوك كفت أوجيه واحدها كفت وقيل بل هي مضم أي تضمهم حياتهم في ظهرها وبطنها مماتهم كفران يعني الجحد والإنكار زرع نو الأعجب الكفار وكافة أي عامة وفيها شدوهما تأويل أكفلنيها كافي لها جعلني ويكفلونه إليهم المكفول يضمونه يكلاؤكم يحفاظكم مكلبين أصحاب أكل من لها معلمين كلالة ألميت حيث لا ولد له ولا والدة على الأسد أو مصدر لقولهم تكل له نساب نيبه أحاط ناقلة بعضهم تأويل كل قل وواحد الأكمام كم كل ما كان قبل أن تفضل طار في مار أوية لها بها عن استدار الأكماه المولود أعمالا كانوا أيلا كفور يكنزون المقصود أيلا يؤدون الزكاة الكنس أي أنجم تكنس أكنان نيجمع لكن أي أنجمل بل استداري تكنسوا أكنان يجمع لك مما ستر صاحبه. وقاه من برد وحرب مكنون للمستور كهف غار بجبان اللي أهله أخبروا أكواب الواحد كوب عارية من العراء ومن خرطي من بدت وهي الأباريق ومعناك ورد أذهب ضوها وقيل لوف فت ومنه تكوين أمامة كأسا إناء وبه الشراب حل ما استكانوا خاضعوا وزانوا استفعلوا قيل بل من السكون افتعلوا للإشباع أريفه كما أتى من ينباع كيدون أي تحيلوا في أمر كي لا ذعير حمل اله في الظهر حرف اللام تأويل للباب العقول يقول لبذا كفرون إذا فوق ذا تلبذا ولي بذا جماعة والواحد لبذا نمال لب بدٌ فلا بدُ لبُوسٍ الدروع والدرعُ مع يجئ واحداً ويأتيج مع معنا لبسنا أي خلطنا ما الجؤ أي مفزع يقصده من يلجؤ وقوله جل ببحر اللدج لماضم البحر سبنه وجيب ويُلحدون يعدين بينه عن الهوى ملتاحدا مميا لا الحافن الحاحن ولحن فح وآلد أي خصم شديد يروى ولذة لفيفة ولازب ملتاقي ملتازي معناتا الضائت لهروى ولضا اسم جهنم من شقت تغيظا اللعنة الطرد لهوب إعايا والغو من اللغو وبئس سعيا باللغو ما لم يعتقد يمينا تلفيتنا تصريفنا يعنونا الفاف نيم التفة وحيدها لف لفيف أي جميعا وفدها والتفة التقت وألفا واجدوا لواقحي تلقيح نقلا تاجدوا كذا سحابا قيل بل حوامل جمع للاقح تقل تحملوا سحابا تصريفه فالتقطه أخاذه من غير قصد اللقط. معنى تلقف تبتالعوة القات جها أو من عندها تلق. أدم أي أخذها وقبل بذا تلقوناه أيضا أولا نمازة عياب نوغا في الوجه بالنطق الخفي ماز يلميز أن يعيم بئس الاختراع لمستم كناية عن الجماع اللامم الصغار قيل من ألم ولم يعد لما شديدا من لمم هلما أقبلها كذلك حبيرا يلهث عنا يخرج لسانا من حري أو عاطش للآدمي استعمل وطائر لهو الحديث الباطن ألا تكان صانما من حجري في كعبة اللواحة للباشري لواحة الشيء إذا يغيره لواذني بعض بعض يستره لوامة التي لها تلوم في فعلها وتركها مليم قيل أتى بما يلام الخلص من العباد فيه نعم المخلص يلون يقلبون لا يلتكم ينقصكم وقد مضى يلت من لينة أي نخلة واللين جمع لها وهي التي تكون ألوان نخل ليس منها العجوة كلا ولا البرني نعم حرف الميم متاكا أنقر شذا فيه متاكا وذلك الأترج فيما يحق معنى الماتين فالشديد المفولة ماثولات وحيدها الأوقوبات معنى اسمه المجيد فالشريف يريد فوق كل من شريف يمحص المعنى يخلص يمحاق يذهب والمحال ما تافقو من اللووبات وقيل المكرو يسعى به لمن إليه الأمر ما واخير المفرد منه ما خير الماء بالصدر تشق سائره أ جاءه المخاض أي تمخاض الحمل في البطن لوضع عريض معنا يمدون هم يزين لهم ومديان اسم أرض موزون بفعيال وإياك من دان فالوزن مفعل ولكن كان قياسه مدان والتصحيح لبابه عندهم مرجوح وما رج البحرين يعني خل بينهما كذا ما رجت الفحل خليت توه يرعى مالج مختلط وما رادوا وت وما يريد سوخط عليه هكذا ماليد من ممراد مملاس قد أخيذا من ذاك الأمراد كذاك المرود شجارات أيضا تكون جرودا ومستمر أي شديد مراتي قوات للمروات طود مكاتي في السعي في مرياتي ليشك فالأت تومار فيهم لا تجاد الأولا كذات ما رونا ومعنا تمتار غاضبا وتستخرجون تجحدون والمزن فساحو والمسيح أيام ساح المار ضافه وَالخُلْفُ فِي اشْتِقَاقِهِ قَدْ ذَكَرَهُ سِتَّةُ أَقَوَالٍ مَا سَخَنَ صِيَارَقْحِ زِيرَانَ وَقِرْدَنَ وَتَفْسِيرُ مَا سَدَسِ الْسِّلَاتُ أَوْلِفُ بُقُلِينِ الْمَأْسَنَ وَلَا مِسَاسَ إِلَيْهُ وَالْمُمَاسَةُ أي أَيَاتَ مَسَّ شِدَّةً كِنَّا الجماع ومين مشاج هي أخلاقون الوحيد مشج حوكيا مشج ماشيج مطغات أي لحمات بقدر ما يمضاغ أي صغيرات أمطارا في العذاب أم الرحمات مطار معنايا تامطى مشيات تسمى المطيطة أروي ملقيان اليدين مع تكفوئي وأصل ماضي فعله تام الطاط أو من يمد الظهر والظهر الماط معيني نجار وظاهر ماع معونا ما يعطى وما قد نافع في جاهليات وفي ذي الملات فسير بالزاكاة أو بالطاعة ومقتاني بوض ومعنى المكري خديعات ما كينوني في القدري حضيضيني منزيلات مكنا له كَنَّهُمُ ثَبَتْنَا مَا كَانَتِ مَا كَانِنِ الْمُوَكَّصَّفِرِ الْمَالَةُ الْأَشْرَافُ مُمْلَكٌ فَاقِيرٌ إمْلَاقٌ الْمَصْدَارُ مِنْ اللَّهِ تُنفَادِنُ لِوَأُمْلِي لَهُم مِنَ الْحِينِ بِنَ الْمَالَةِ يُرِدُّ حِينَ أُطِيلُ فِي والمنار شيء له حلاوات على الشجر ينزل من السماء في وقت الساحر وأقيل ذاك اسم رنجابين مقطوين التأويل للممنون ما ناتي نيصانا من الحجارات كان ما كانوا بجوف الكعبات معنى آمان ياهو تلاوات اوي الاكاذيب اوي ما يتمنى المرء معنات من الماني في النساء تنزلون يمنا يخلق كذا يقدر مهدى الفراش فاو وشكر ويمهدون اي كالمهل درد الزيت إذ يسقونا الموج أي مضطارب التمور مورا بما هو بها تدور تاميدا ايتا حروكا تاميل وقولهم تازو بما نع تميز المعنى به تشقق يا ميزا خليصا خلي حرف النون معنى التناؤش بهمز فسرا تناولا بالواو يأتي آخرا ناء بعديا أو نيبعدون معنى نبذ ما هم به رمينا فانتبذت فاعتازلت في ناحية تنابذوا أي لا تداعونا هي عن نبذ يستنبطونه يستخرجونه بحسن الاعتناء ينبو عني من نابع الماء ظهر والوزن يفأول وجمعه كسر وهو يا نبي وفي نتقنا خلف أرفعنا أو هو افتعلنا وناجس أي قاذر والإنجيل هو من النجل أو الأصر سَلَ وَقِيل مِنَّا جَلَسْتَ وَالنَّجْمُ كَمَا قِيلَ الْقُرْآنُ أُنْزِلَ مُنَجَّمًا وَالنَّجْمُ أَيْضًا مَا مِنَ الْأَرْضِ نَجْمٌ طَلَاعَ كَلَوْشْبِي وَنَحْوُهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَائٍ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى أَيَّاتٍ نَجَاوًا سِرَارًا النَّجْوَى ننجيك أي نلقيك فوق نجوة ونحبه أي نذره للقروب وانحر أي اذبح أو ارفع يادك للنحر في صلاتك نحاس للدخان معنا ناحسات هي على أصحابها ونحلة أيهبة آخيرة بانية وقيلة بل فارغة يصير فيها من هبوب الريح مثل نخير الغائط القزيح أندادني الوحيد ند الناظر ناديكم نديا أيضا فسرا بمجلس ناديه مينو يحضروا مجريسه نذير نيم حذروا أنذرتهم أعلمتهم وإنما تكون مع حذر كما قد عورما ينزيع أن يفسيد ينزغن كأن يستخف أو يحركن وينزفون يذهب العقول ومنزف لي تقوله ذا كان سكران وأنزف الرجل شرابه فراغ أي ما يقام لي العسكري والضيف ننسأها نؤخر فسري من ساته وعصاته النسيء ما يفعاله النسيء مما حرما يؤخر التحريم للمحرم لصافر استباحة المحرم ننسخ بنقل الشيء من موضوع ضيعه لغيره وقيل ذهاب فعله من مصحف وقلب من يحفظه وقيل بل ابطال حكم لفظه قد صار متروكا ونستنسيخ ما نثبيته بالحافظين الكورما لننسفنه نطيرنه في اليم في البحر نذرينه ينسيفها من ذاك أو يطلعها ونوسك ذبائح واحدها نسيكة وأول ما ناسك بموتعب. وعيد منسكا وينزلون يسرعون مع قرب الخطو في المشي كمشية الذئب ونسيان الحقير إما لقيا لم يلتفت له وترك النوسيا وأنشأ ابتداء فالنشأة البعث والساعات فالناشئة النشأة أشور فالحياة والنشور حياة بعد الموت إذ يثور ينشوركم أول يفرق شزو إرتفع وأصل ذاك النشزو نشزو نرفعها نشوز البُر للزوج فكن عزيزا نصيبة تعيبة والنصبو صنامون أو حجار نيضا ينصب لذبحهم عليه قلت الأنصب جمعه أما بنصب وعذاب فتعب أو ضر نصب عبئ في الدعاء أو بين القرب نصب عالم من ذاك أنصاب الحرم نصوح نيبالغة ممن عزم تأويل أوصاري على أعوان يه مقدم رؤسي على بالناصي نضاقتان أيهما فوارتان نضيرة نضار فيها لغتان قف وشد والمراد حاس قلت وبالنظرات بهجة أنا وأول النطيحة المنطوح ينعق أي يصيح فيه صيحة أنعام جمع الله بفرد فسراه ذئب لو وغانا وباقرة ويُنغضون أي يحركون رؤوسهم إليك هازئين سواحرا أراد بالنفافات ينفثنا يدفلنا به في العقدات ونفحة أي دفعة من شيء من دون معظم لذاك الشيء ما نافدت أي فانية قلت تنفذوا أي خرجوا عاجزوا أن ينفذوا نفيرانين فاركذا النفير مجتمع القوم لكي يسيروا إلى عداهم فيحارموهم كذلك النفار جمع عدد فلافة لعشرة وفُسراء إذا تنفس بمعنى تشرَّى وضوئه تتبع أيضا نافشة رعت بليل سارحت وهملت لدى النهار وكذاك ساربت ونافقا أي سارب وشتق قد منه المنافقون معنا ينفقون أيات صدقون مع يزككون واحدا لم فعل الغائمون فلقي بني ضميرا العارف قابوا أي باحثوا تعرف أن قاذ نقيرا صان قيرا بنقرة ظهر النوات الناقور ينفخ فيه مالك وهو الصور أنقاض أي أث قال حتى سمع نقيضه أي صوته ونقع يعني غبارا ناقموا أي أنكروا وفي جوانب المناكب فسروا أنكاثا نكث ينكث للغزل والنقض فمعنى ناكثوا أنكر أي أقباح نكرا منكر كارين كل أي أنكرا وناكسوا أي رؤوس استافلت وارتافعت أرجولهم أي وعلت ونوكس المريض أي من المرض خرج ثم عاد أي إلى المرض يَغْكِي صُؤَّى أَنْ يُوجِيَ وَلَنْ يَسْتَنكِفَ تَأْوِيلُهُ وَإِنْ دَاهُمُ لَيَأْنَفَ نَكَلَنِي لي عُقُوبَةً أَنْكَلا فَسَارَهُ قُيُودٌ لَوْ أَوْلَى لَمَارِقٌ وَحِيدٌ مِنْهَا لَمْرُقُوا وَسَائِدٌ مِنْهَا جَنَلْمُسْتَتْرِقُ وَهُوَ طَرِيقٌ وَاضِحٌ معنى النهى أي العقول نهية فرداتها تنوء تنهض أنابتابا إنابة رجوع من قد آبا معنى التناوش هو التأخر نول بحوت أو دوات فسروا حرف الهاء هباء الداخل كالغبار من كوة البيت لدى النهار إذ طالعت عليه شمس لا ترى ظلا ولا مس له إذا يرى هباء منبثا هو المنتشر ما فار من سنابك تغبر من آثر الخيل وذاك أو من هبوات وهو الغبار ح معنى هبطوا هو انحدار من علو للسفل أما ما عمصر عم فانزلوا معنا تهجد بالقرآن اسهر به هجادنا ما ليس بالمشتابه وتهجرون قيل ذا منه الجري الهاذيان أو فترك هجري كهاجروا أي ويهجعون أنهم ذاك عندهم هدا سقوطا ما هدا أي ما رشد والهدي ما أهداه للبيت أحد وحيدها هدية أو هدية ويهرعون أو قعت ذي بهم وتلك لا هم كأولع وفي معناه قلف واقعا فقيل الاستحفاث أو فالإسرع أو مع ذعر أو برعدة يزاع هزوان السخري في يستهزئ بهم يقابل جزام استهزؤ، الهزل معناه اللعب معناءه شأضرب بها الأوصان والمصدار هش ليسقط الواقع اراق مرعى للغنم هشيم ليابيس نبتن هشم وهض منين نقص وم تأويله للداعي مسرعونا هلو عليه ضجورا الهلاع أي أسوأ الجزاع وارتفاع الصوت أصل قولهم أهل به ذكار غير الله ذبح ناب به وواحد الأهلة الهلال إلى ثلاث له يقال وقامر في الشهر بعد ينعت هميدة مييتة يابيسة منهامر سريع للصباب مع كفرة همازة عياب أو في القفى همسا بمعنى الأصقوات وهامزات نأخسات نازغات مهيمنا شاهيدا أو مؤتامنا أوفار قيبا والمهيم نوعنا أي قائما وهدنا يهودا هدنا بتبنا حاذفوا مزيدا وهارن الساقيق لصل هائر أسقيطت اليواء أتت في الآخر وهون نير الهوى الأهواء هي ليس للتفضيل كان ما بين الأرض والسماة الهواء أم ما وأفئدتهم هواء فقيل جوف عادمة وقولا وقيل من ذهولا ليس تعسته أي هوت به تهوى أي تقصيدهم من حب مهيلا السائل شرب الهيم أي أصابها الهيام لا يحصو لري ما شربها أي إيبل يهيمون تأويله لغير قصد يذهبون هيهات يكنون به عن بعد وهو اسم فعل حوصرت بالعدي حرف الواو يُبْطِنَا يُهْلِكُ وَبَالَ أَمْرِهِمْ عَقِيبَةَ الْوَبَالِ أَجْلِ كُفْرِهِمْ وَبِالَنِيفِ وَخَوْفٍ شَدِيدٍ يَتَرَقْمُونَ يُنْقِصُ بَلْ يَزِيدُ وَالْوَثَرُ فَالْفَرْدُ الْوَتِينُ أَيْنَ يَقْطَلُ الْقَلْبِ مِيثَاقًا هُوَ الْعَهْدُ يُحَافِظُ أَوْفَانَنِ الْوَثَانُ مَا وامعد من غير صورة له أي عبد وواجبت أي ساقطت من وجدكم بضم واوه على موسيكم أو جاس أضمره أحس شروا أوجفتموا أسرعتموا أي سيرا وواجلت خافت ووجهه أوله بقبلة وجه النهار أوله أوحيت ألقيت كذا أو حالها كذا إلى النحل على ألهامها ودى وأحب والودود أي المحب والدنيذ المعدود في خمسة أصنامهم منها سوع والداع أي تراك من ذاك الوداع الودق فالمطر تراث ميراث التاء من واو وأصله وراث واريدهم من قدموا الاستس وردةٌ ليك لون وردة أشرق ورداً عطاش ورقٍ في الضات كن ترون أي تستخرجون بقدحكم من فَ التوراة ضياء والنور عند بصرة والتاء من واوين بدلت ووزرا إثما وأصله الحمل الثقيل أما أوزارها فهي السلاح لا وزر لا ملجأ أوزعني ألهمني فبر ويوزعون يحبسون كف موزون نيق الدير وزنا عرفا وساق للمعنى خيارا عدلا ووسعها طاقاتها أي حملا وساق أي جمع وقيل بل على والتاسق المراد تم كاملا وامتالأ الليل به أو استوى وسيلة أي قربة اللي لذي القوى للمتوسمين من تفر وساء ألقى له سرا عناي وسوسا تأويل الآشيات فيها أنها لا لون فيها غير أصل لونها واصيبني الدائم بالوصيد أي فناء كهف فهم لد الباب أخي مؤصادة مضبقة عليهم معنا وصيلة كما قرزا عمو شاة لسبعة بطن ولدت فئيك السامع أنثات ركت أو ذاك رنذ بحث ما أكلت منه النساء والرجال أو أتت بذا وذيما عن فتلك واصلت ذاكا فلم تذبح كما قد نازلت وحرموا الأنفى على النساء ومن يمتحل لكل جاء تأويل وصلنا لهم أتبعنا البعض بعضا ليعوه عن لا أوضاعوا لا أسرعوا موضون بعض على بعض لها مسوجة وطأنه المصدر منه الوطؤ طأني موافقه الحاجة أول بها وطارن المويفة تخويف ما تأتي به العاقبة تعيها تحفظ. ما يؤمن في الصدر من تكفي بهم هم يجمعون وفدنه موكبان فوق الأيبل والواحد الوافد ثم أولي فيسريون يوفضون وقصدي بيات توفكم توف العدد أجمع واستيفأه معنا وقبض قال أو كُتَن موقَّتَ الطلب مِقَاتُ وقَتَتْ مِنَ الوقتِهما خِرْنَا مِنَ الوقارِ وقرن صامَمَ وقوله الواقِعَةُ القيامةُ مُتَّكَ انقِلَهُ والنراقَةُ أو مجلسٌ أو الطعامُ خلفُ وكازه ضَرَبَهُ والكف بجمعها أصابه في صدره وكيلا الكفيل في أموره وليجة ما في سواه يدخل وليس منه منه تولج تدخل ولدان للغلمان من قد قارأ إذ تالقونه من الولق رأى وذلك استمرار بالكاذب ولاية أمارة فاجتان بي ولاية النصرات مولانا الولي ومعتق أو سهر المولى أخي أولى لهم تهدد وعيد لا تانيا لا يريدوا وهاجان الوقاد وهنا ضعف وهي تنخراقها والضعف ويل لهم هلاكة أو في النار أو قبح خلاف بادي حرف الياء لا تيأسوا لا تقنوا فأفلم ييأس فما علىه لديهم يعلم. وياتبين لغة للنخعي ويابسا أيابسا فاستامعي يسير السهد اليسير فالقليل والميسير القمار إثمه ثقيل اليم فالبحر تيم مقصد وباليمين قيل فيه المقصد بأنه القوات والقدر أو تفسيره تصرفا خلفا حكو وينعه مدراكه كتجري وتاجر يا الفرد فدري يقال في فاكيهة قد أقبلت ينعت وأينعت إذا ما أدركت نظمتها في سافري لمكت بدءا وعودا ما شغل للفكرة وكاملت عند السويس عائدا من سافري لفضل ربي حامدا مصليا على نبي الرحمة فهو شفيعي وهو لي وسيلتي